وهذا الفصل سيتحدث الإمام الشاطبي رحمه الله عن الخلاف المذموم والخلاف المذموم يقابله عند أهل العلم الاختلاف في المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها في المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها وهي ما يقع بين أهل العلم في مسائل الاجتهاد السائغ من اختلاف كما هو معلوم في أكثر مسائل الفقه هذا يسميه العلماء من الاجتهاد السائغ اختلافهم في بعض مسائل الحج واختلافهم في بعض المسائل المعاملات ونحو ذلك هذا يسميه العلماء الاجتهاد السائغ فإذا وقع الاختلاف في مثل هذا فليس ذلك بغريب وقد وقع بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا النوع من الاختلاف يعالجه علماء الإسلام بأمور اولا تحديده هل هو في مسائل أصلية وكلية أساسية أو في مسائل جزئية وقد بيّنوا أنه في مسائل جزئية مما يسوق فيه الاختلاف الأمر الثاني، بيّنوا العلاج لرفعه، وهو طلب الدليل، وبيّن الراجح والمرجوح، حتى يظهر الصواب في المسألة المختلفة فيها الأمر الثالث، بيّنوا أن هذا الاختلاف لا يضب، ودليل والدليل على ذلك أن في بعض المسألة الفقهية يختلف العلماء على قولٍ على قولين ويكون فيها راجح ومرجوح وقد كان ذلك بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فلم يضرهم ولهذا أمثلة سيأتي ذكرها هذا الخلاف يسميه العلماء الخلاف في المسائل الاجتهادية وأصله في السنة حديث عبد الله بن عمر بن العاص في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر وهذا الحديث مكون من جملتين الجملة الأولى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله, أجر فله أجران والمقصود بالحاكم يدخل فيه الفقيه والعالم والمجتهد أي الحاكم والفقيه والعالم والمجتهد لأنه معارف بالأدلة الشرعية فإذا اجتهد أي طلب بذل جهده في معرفة الأدلة في معرفة الحكم الشرعي ثم أصاب فله أجران الأجر الأول على اجتهاده والأجر الثاني على إصابته الجملة الثانية في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر قال أهل العلم إذا اجتهد أي بذل وسعه في طلب الصواب فلم يدرك ثم أخطأ لم يدرك الصواب فله أجر أي على اجتهاده وعلى بذله وسعه وعلى طلبه الحق وسعيه في ذلك فهو مجر على ما صنع وإن كان لم يصب ما يريد وإن كان لم يحظى بالوصول إلى الصواب الجملة الثانية هذه إذا أخطأ هي التي ينبني عليها مسائل الاجتهاد السائغ فالأصل في الخلاف في المسائل الاجتهاد السائغ الأصل فيها حديث عبد الله بن عمر بن العاص وهو الدليل على أن هذا الاجتهاد لا يضر بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للمجتهد فيه إذا أخطأ أي لم يصب الحق في المسألة جعل له أجر على اجتهاده وأمره أيضا كما ورد في الأحاديث الأخرى بالرد والايات بالرد إلى الكتاب والسنة بالرد الى الكتاب والسنه وعلى هذا لم يزل اهل العلم في المسائل الاجتهاديه التي يسوغ الاجتهاد فيها لم يزل يردون الى الكتاب والسنة فيصيبون فيصيب أكثرهم في امور فيكون للمصيب اجران ويخطئ بعضهم فيكون للمخطئ اجر هذه نبذه عن الخلاف في المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها أما النوع الأول إذا اعتبرنا هذا هو النوع الثاني فالنوع الأول هو الاختلاف في المسائل في أصول الدين أو كلياته أو أسسه الاختلاف في أصول الدين أو في كلياته أو في أسسه هذا الاختلاف من باب آخر غير الاختلاف الثاني الذي هو الاختلاف في المسائل الاجتهادية هذا الفصل هنا او هذا الباب نصبه الإمام الشاطبي ليبين لكم موقف العلماء من الاختلاف المذموم الاختلاف المذموم هو الاختلاف في أصول الدين في كليات الدين في أسس الدين وسيبين أن هذا الاختلاف يضر ثم سيبين العلاج لذلك ولذلك جعل هذا عنوان هذا الباب في السبب الذي لاجله افترقت فرق المبتدعه عن جماعه المسلمين فاذا لابد ان يتصور طالب العلم هذين النوعين النوع الأول الخلاف المذموم وما سيتكلم عنه الامام الشاطبي هنا النوع الثاني الخلاف الذي ليس الخلاف السائغ في المسائل الاجتهاديه وليس مقصود الشاطبي هنا الكلام عنه هيقرأ بارك الله بي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الباب التاسع في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين قال المصنف رحمه الله فاعلموا الله فاعلموا رحمكم الله أن الآيات الدالة على ذنب البدعة وكثيراً من الأحاديث أشعرت بوصفٍ لأهل البدعة وهو الفرقة الحاصلة حتى يكونوا بسببها شيعا متفرقة لا ينتظم شملهم الإسلام وإن كانوا من أهله وحكم لهم بحكمه أي نعم ويقصد هنا بوصف أهل البدعة وهو الفرقة يقصد أيضاً الاختلاف سيتحدث في هذا الباب عن الاختلاف يقول هنا حتى يكون بسببها شيء متفرقة بسبب اختلافهم لكن بسبب اختلافين في الامر الثاني أو في الأمر الاول في الأمر الاول الامر وهو اصول الدين واسسه وكلياته ولو انهم اتفقوا على اصول الدين واسسه وكلياته والاعتقاد الصحيح ما ضرهم الاختلاف في التي يسوغ الاجتهاد فيها ما ضرهم الاختلاف في المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها فالنوع الأول من الاختلاف هو المذموم هو الذي يؤدي إلى الاختراق والاختلاف والنوع الثاني يقع, يقع بين أهل السنة ولا يضربهم ثم قال لا ينتظمهم شمل الإسلام بسبب أنهم لم يحققوا مقاصده فلا يكفي أن ينتسب الإنسان إلى الإسلام ولا يكفي أن يدعي أنه من أهله ولا يكفي أن يحكم له بحكمه فقد حكم للمنافقين بحكم الإسلام في الظاهر لكنهم لم ينفعهم أي ينتفعوا به ولم يحققوا مقاصده وكذلك هنا على مختار اختاره الشاطبين الصحيح أن الفرق المشهورة هذه داخل تحت اسم الإسلام كما هو مذهب السلف الصحيح من مذهب السلف أي أنهم لا يكفرون لكن لم ينتفعوا, لم ينتفعوا بهذا الدين أي نعم ألا ترى أن قوله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الايه وقوله وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إلى غير ذلك من الايات الداله على وصف التفرق اي نعم هذه طريقه في الكتاب وهو تأصيل المسائل في مثل هذه المسائل أصلها وأرجع هذه الأصول أرجع هذه المسائل إلى أصولها فأصل الافتراق في دين المشركين أصل الافتراق عند المشركين كما هو الشأن في فرق اليهود والنصارى وعباد الأصنام أصحاب الديانات فإن الفرقة عندهم واضحة مشتهرة وهذه الآيات يا تنبيه للمسلمين الا يكونوا مثلهم ولذلك قال الله للنبي عليه الصلاه والسلام لست منهم في شيء أي مما صنع مما صنع المشركون وفي الايه الاخرى المعنى نفسه ولا تكونوا من المشركين لا تكونوا منهم لا تكونوا مثلهم في عباده من غير الله وافتراقهم في الدين فالشاطبي كعادته في تصيد كثير من هذه المسائل يذكر الأصل الذي من أجله افترق المشركون فهم في أمر مختلف ولذلك في مثل هذه العصور وغيرها تعددت النحل والملل والأهواء وأما في العصور القديمة فمعلوم ما كتبه علماء الإسلام مثل ما كتبه ابن حزم رحمه الله كتبه وغيره في الملل والنحل وجمعوها وهي كثيرة جدا. وفي هذه العصور تجد في كثير من البلدان أكثر من مائة نحلة أو خمسمائة نحلة أو أكثر من ذلك بسبب الاختلاف الواقع بين المشركين فهذه الطوائف بينها اختلاف حتى مع شركهم فهم مختلفون والنبي عليه الصلاة والسلام في مذر هذه الآيات أمره الله عز وجل ألا يكون هو وأصحابه منهم وهذا الأمر للمسلمين أيضاً ولا تكونوا من المشركين هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه والله عليهم وإن جاء بعدهم ألا يكونوا مثلهم في عقائدهم في انحرافهم وفي تفرقهم قال هنا الإمام الشاطبي لما ورد هذه الآيات قال إلى غير ذلك من الآيات والآية الأخيرة أيضا تحدد الصلاة المستقيم والصلاة المستقيم هو الذي انحرف عنه المشركون وهو الذي انحرف عنه أهل الأهواء ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالتفرق الذي في الديانات الأخرى سببه التفرق عن الإسلام فلم يغنهم ما هم عليه لأنهم لما بدلوا دينهم لما بدلوا دينهم افترقوا وهذا ثابت في كتب أهل العلم كما هو ثابت في واقعهم الشاطب يبني على هذا الأصل أن هذا التفرق أيضا سببه عصل في هذه الأمة فابتعدت عن الصلاة المستقيم فلما ابتعدت عن الصلاة المستقيم وقع فيها ما وقع في الأمم الأخرى فكما وقع في الأمم الأخرى التبديل فكذلك وقع عند أهل الأهواء التبديل وكما وقع في الأمم الأخرى كما في هذه الآيات في شأن المشركين تركوا الصلاة المستقيم وكذلك أهل الأهواء في هذه الأمة تركوا الصلاة المستقيم فآصاب هؤلاء ما عصاب أولئك وهو الاختلاف وهذا الاختلاف هو الاختلاف المدموم هذا الاختلاف هو الاختلاف المدموم وأول مثال له الاختلاف عند أهل الأديان فهم مختلفون مختلفون مع كفرهم وشركهم مختلفون ثم بعد ذلك الاختلاف الذي عند أهل الأهواء أي نعم وفي الحديث وستفترق أُمَّتِي على ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٍ والتفرُّق ناشي عن الاختلاف في المذاهب والآراء ان جعلنا التفرُّق معناه بالأبدان وهو الحقيقة وإن جعلنا معنى التفرُّق في المذاهب فهو الاختلاف كقوله ولا تكونوا كالذين تفرَّقوا واختلفوا نعم وقد يكون بينهما تلازم يقع الاختلاف في, في العقائد والأخوال والأفعال ثم يقع الاختلاف في الأبدان وهذا الحديث الذي ذكره الشاطبي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقد سبق معنا في أول الكتاب واقتصر فيه على الشاهد هنا ستفترق أمتي على 73 فرقة والحديث هذا في حكم متواتر كما سبق الكلام عليه وحديث صحيح وواقع هذه الأمة يشهد أيضا لذلك فقد اختلفت إلى فرق كثيرة لكن الفرق التي لزمت الصراط المستقيم هي التي لزمت ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهي الفرق الناجية أما الافتراق الذي وقع في بقية الفرق فسيتحدث الشاطبي عنه هنا ويبين أنه أشبه الافتراق عند أهل الكتابين أشبه الافتراق عند المشركين وجه الشبه فيه أنه ضرهم كما ضر المشركين وفرقهم كما فرق المشركين أي نعم. ولذلك ورد النهي عنه قال وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا كما في سورة آل عمران وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا فالعلماء اعتبروا الآية هذه الأصل فيها أنها في المشركين ثم نزلها فقهاء الصحابة كابن عباس على أهل البدع والأهوى لأن المعنى واحد فكما أن الافتراق والاختلاف أضرَّ بالمشركين وفرَّقهم فكذلك الاختلاف والافتراق أضر بأهل الأهواء المنتسبين هذه الأمة وفرقهم أيضاً والسبب كما سيأتي عند الإمام الشاطفي هنا أنه في الأصول والكليات أنه في الأصول والكليات أي نعم فلابد من النظر في هذا الاختلاف ما سببه إذن الكلام الآن في الاختلاف المذموم يحدد موضع البحث الآن الكلام بالاختلاف المذموم وهو, وهو أصل هذا الباب الذي وضعه الإمام الشاطبي طبعاً هذا الاختلاف فيه آيات وأحاديث لكن ممن ننبه إلي هنا أن أكثر ما يتكلم الناس عن أي, أي نوع من الاختلاف تكلمون عن الاختلاف المسائل الاجتهادية أما هذا النوع من الاختلاف فقليل من يتكلم فيه وقليل من يخدمه حتى من ناحية العلمية والشاطب هنا في هذا الموضع خدمه خدمةً جليلة بيَّنه من حيث أصله والأدلة ثم بيَّنه من حيث معانيه ثم بيَّن وجه الشبه بين اختلاف أهل الأهواء وأهل البدع بين اختلافهم والاختلاف الذي عند المشركين أي نعم وله سببان أحدهما لا كسب للعباد فيه وهو الراجع إلى سابق القدر والآخر هو الكسبي وهو المقصود بالكلام عليه في هذا الباب إلا أن نجعل السبب الأول مقدمة فإن فيها معنا أصيلا يجب التثبت له على من أراد التفقها في البدع التفقه في البدع أو معرفة الشرك شوف عبارة التفقه في البدع في أحد يتفقه في البدع لكن يقصد التفقه في معرفة أنواعها حتى يسلم منها وفي معرفة أسبابها ونشأتها حتى يسلم منها كما تقول تعرف الشرك لكي لا تقع فيه ولا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية فنقول والله الموفق للصواب قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فأخبر سبحانه أنهم لا يزالون مختلفين أبداً مع أنه لو أراد أن يجعلهم متفقين لكان على ذلك قديراً لكن سبق العلم القديم أنه إنما خلقهم للاختلاف وهو قول جماعةٍ من المفسرين في الآية وأن قوله ولذلك خلقهم معناه وللاختلاف خلقهم وهو مرويٌ عن مالك بن أنس قال خلقهم ليكونوا فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير ونحوه عن الحسن فالضمير في خلقهم عائدٌ على الناس فلا يمكن أن يقع منهم إلا ما سبق في العلم أي نعم كونه سبق في علم الله كونه سبق في علم الله يختلفون هذا أمر معلوم لأن علم, علم الله سبحانه وتعالى أحاط بالأمور كلها وسع علمه كل شيء وآحاط بكل شيء علم لكنه المعنى هنا كما ذكر أهل التفسير أنه جعلهم فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير بسبب ما اكتسبوه ومن اكتسب الإيمان وصبر عليه ولزم الصلاة المستقيم فهو من أهل الجنة ومن ترك الإيمان ودخل في أسباب الفتنة الشرك والكفر وهم الأهل النار وهذا علمه الله عز وجل منهم قبل أن يخلقهم علمه منهم لكنه أراد منهم الإسلام وأراد منهم الاستقامة ولذلك خلق الله الناس لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون على خلقتهم إلا ليعبدون فلما خلقهم الله عز وجل علم منهم أن منهم من سيحقق التوحيد فيكونوا من الناجين ومنهم من يكون مخالفا للشرائع فيكونوا من الهالكين ثم يجر الخلاف بين هؤلاء وبين هؤلاء هذا واقع في علم الله ولا شك هذا واقع في علمه سبحانه وتعالى لكن اختيارهم للاختلاف كسبي اختيارهم للاختلاف كسبي وعلم الله به قدري ولا تعارف علم الله به أمرٌ مقدرٌ وقد علمه الله عز وجل به سبحانه وتعالى واختيارهم له من كسبهم ولا يعاقبهم الله عز وجل على ما كسبوا إي نعم وليس المراد هاهنا الاختلاف في الصور كالحسن والقبيح والطويل والقصير ولا في الألوان كالأحمر والأسود ولا في أصل الخلقة كالتام الخلق والناقص الخلق والاعمى والبصير والاصم والسميع ولا في الخلق كالشجاع والجبان والجواد والبخيل ولا فيما اشبه ذلك من الاوصاف التي هم مختلفون فيها وانما المراد اختلاف اخر وهو الاختلاف الذي بعث الله النبيين ليحكموا فيه بين المختلفين كما قال تعالى كان الناس أمةً واحدةً فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه وما اختلف فيه الآية وذلك الاختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد الإنسان, بما يسعد الإنسان به أو يشقى في الآخرة والدنيا نعم هذا هو الخلاف المذموم تضع تحت هذا السطر هذا هو الأمر الذي سيتحدث عنه الشاطبي الذي بدأ يتحدث عن الشاطبي من أول هذا الفصل هذا هو الخلاف المذموم الاختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد, الإنسان بما يسعد به الإنسان أو يشقى في الآخرة والدنيا لأن الاختلاف على أصول الإسلام وأسسه يؤدي إلى الشقاوة يؤدي إلى الشقاوة وفي الدنيا والآخرة لأنهم إذا اختلفوا في الأصول والكليات والأسس لم تتحقق لهم مصالح الدين لأنهم لن يجتمعوا عليه لأن يجتمعوا عليه فإذا وقع الاختلاف فيه ولم يجتمعوا على أصوله وكلياته وأسسه حينئذ لم تتحقق مصالحهم الدنيوية فيقعون في الشقاوة ثم لا تتحقق لهم مصالحهم الأخروية وهي النجاح ويفسر هذا ويوضحه الاختلاف بين أهل الأديان وسائل المشركين ويوضح هذا أيضاً ويفسره هذا المعنى الاختلاف بين أهل الأهواء من الفرق فإنه اختلاف أدى بهم إلى فساد دنياهم وسيؤدي بهم إلى فساد آخرتهم عياذاً بالله فالمقصود بالاختلاف المذموم الذي سيتحدث عن الشاطبي والذي أورد من أجل هذه الآيات هنا فإن هذه الآيات التي سبقت كلها في الاختلاف المذموم والذي ورد النهي عنه ولا تكونوا كلذين تفرقوا ايلا تكونوا مثلهم في تفرقهم واختلافهم وهو المقصود في الحديث ستفترق أمتي هذا هو الاختلاف الاختلاف المذموم وهو المذكور أيضا في الآيات السابقة إن الذين فرقوا دينهم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأن هذا صلاة مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتتفرق بكم, بكم عن سبيله كل هذا التفرق والآيات كلها في الاختلاف, في الاختلاف المدموم هنا عمقرى بارك الله فيك هذا هو المراد من الآيات التي ذكر فيها الاختلاف الحاصل بين الخلق أن هذا الاختلاف الواقع بينهم على أوجه نعم سيحدد الأوجه الآن المذكورة أول الاختلاف في أصل النحلة الاختلاف في أصل النحلة ثم سيتحدث عن ذلك ثم سيطبق هذا النوع بعد ذلك على المشركين وعلى أهل, أهل الأهواء اقرأ بارك الله فيك أحدها الاختلاف في أصل النحلة وهو قول جماعة من المفسرين منهم عطاء قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال اليهود والنصارى والمجوس والحنيفية وهم الذين رحم ربك الحنيفية خرجه ابن وهب وهو الذي يظهر لبادئ الرأي في الآية المذكورة أي نعم الآية فيها قسمات القسم الأول الذين وصفوا بالاختلاف القسم الثاني الذين وصفوا بالرحمة القسم الأول الذين وصفوا بالاختلاف تأمل الآية ولا يزالون مختلفين هذا الصنف الأول الصنف الثاني المرحومين إلا المأخوذ من الاستثناء إلا من رحم ربك المرحمون هنا هم الذين ليس بينهم اختلاف في أصول الدين وأسسه وكلياته أي على عقيدة التوحيد الخالص متبعين للشريعة وإن وقع بينهم اختلاف ففي المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها يعني من النوع الثاني لا من النوع الأول إذن في الآية قسمان قسم الأول الذين يختلفون في أصول الدين وأسسه وكليات سواء كانوا من المشركين أو من أهل الأهواء من البداع المنتسبين لهذه الأمة هذا القسم الأول القسم الثاني من رحمهم الله بأنه لم يصبهم هذا الاختلاف أي لم يقعوا في الاختلاف المذموم لم يختلفوا في الاعتقاد لم يختلفوا في أصول الدين لم يختلفوا في كلياته وأسسه وإن وقعوا في الاختلاف الذي هو النوع الثاني ما هو النوع الثاني؟ المسائل الاجتهادية النماذج إذا أردت نماذج على الأول وهم الذين يختلفون في أصول الدين وكليات مثل الاختلاف بين اليهود والنصارى والاختلاف بين فرق النصارى والاختلاف بين فرق اليهود والاختلاف بين النصارى واليهود والمجوس والاختلاف بين سائل المشركين هذا من النوع الأول بين الخوارج والمعتزلة والشيعة والطواف المعروف ومنه الاختلاف الذي يقع الآن في المذاهب الفكرية المعاصرة للعلمانيين والشعيين وغيرهم حتى وإن كانوا من أبناء المسلمين من الذين ينتسبون الإسلام بينهم خلاف من أي نوع الخلاف هذا؟ الأول من الأول الثاني من الثاني؟ من الأول وإن كانوا ينتسبون إلسلام هم أبناء المسلمين اتبعوا الشعية تارة اتبعوا العلمانية تارة وهذه مذاهب بينها خلاف خلاف كبير خلاف في أي شيء من النوع الأول أو الثاني من النوع الأول وهو الخلاف في كليات الدين وأسسه فهذه الآية هي أصل في بيان نوعي الاختلاف الأول الاختلاف المذموم والثاني الاختلاف السائر كيف عرفنا أن القسم الثاني وهو من رحم ربك كيف عرفنا الدلالة فيه على أن الاختلاف الذي يقع بينهم يكون سائغا لأنهم مرحومون باتفاقهم على التوحيد والإسلام والقيام بشرائعه وين اختلفوا في بعض المسائل الجزئية علمنا أنه لم يضرهم ذلك الخلاف ومن نماذج ذلك نموذج الواضح البين هو اختلاف الصحابة في المسائل الجزئية لأنهم لا شك من المرحومين وسبب الرحمة التي غشاهم الله بها قيامهم بالإسلام واتفاقهم على التوحيد وصيانتهم لأصول الملة وكليات الشريعة وأسسها والقيام بها ثم القيام بشرائع الإسلام مع اختلافهم في بعض المسائل كمسائل الحج والصلاة أو في بعض المسائل المتعلقة بالعبادات أو المعاملات فإن هذا الخلاف لم يضرهم فما زالوا موصوفين بوصف الرحمة هذه الآية الآن أصل في بيان صفة هذين القسمين من المناسبة أن نذكر الآن هنا أن في أول الآية قال ولا يزالون وهذا معنى لابد من التنبه له فسيأتي الشاطبي يبين هذا المعنى لا يزالون أي لا ينفك عنهم الاختلاف وهذا من إعجاز القرآن فإن المتأمل في الواقع يعلم أن المشركين لا يزالون مختلفين يعني الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها المشركين وأهل الأهواء هذه أوصاف هي من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا ولا يمكن لأحد أن يناقض هذه الأوصاف بحال من الأحوال فإن المشركين لا يزالون لا يزالون مختلفين وأهل الأهواء لا يزالون مختلفين مثل قول الله تعالى في الكفار ولا, ولا يزالون يقاتلونكم هذا وصف على الاستمرار اللفظ فيد الاستمرار. الاستمرار ولذلك لا ينتهوا من معركة مع المسلمين إلا أتوا بغيرها فلا ينقطع فلا ينقطع لأن وصف المسلمين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم إذا درست التاريخ الإسلامي لا يزال هذا الوصف متحقق وكذلك هذا المعنى ولا يزالون مختلفين فإن الاختلاف فيهم لا ينقطع اللهم إلا أن يتبعوا الإسلام إلا أن يتبعوا الإسلام وأيضاً يتبعوا الإسلام الصحيح يعني لا يوافقون أهل الأهواء من المنتسبين للإسلام يتبعون الإسلام على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاصل هذا الاختلاف هو في التوحيد والتوجه للواحد الحق سبحانه فإن الناس في عامة الأمر لم يختلفوا في أن لهم مدبراً يدبرهم وخالقا أوجدهم إلا أنهم اختلفوا في تعيينه على آراء مختلفة نعم هنا لاحظ الأصل في البشرية أصل في الناس في المشركين والكفار أنهم لم يختلفوا أن الكون مدبر يدبره وخالقاً خلقه لم يختلفوا في هذا ويدل على ذلك قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله وقول الله تعالى في سورة المؤمنون قل من نعم قل من رب في آخر سورة المؤمنون في قول الله تعالى ولا إن سألتهم نعم لا قبل الآية قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله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 ومهيمنا ومتصرفا فيه يجير ولا يجار عليه هذا الاختلاف فيه هذا لم يقع الاختلاف فيه وهو ما يسميه العلماء توحيد الربوبية نعم. وإنما وقع الاختلاف في نسبة التأثير في نسبة الضر،, الضر والنفع هل هو لإله أو لإلهين أو لثلاثة ووقع الاختلاف في القصد في العبادة هل يقصد إلها واحد؟ هل يقصد الناس إلهاً واحدًا؟ أو يقصدون آلهةً شتى؟ هذا الذي وقع فيه الاختلاف وهو مفهوم العبادة مفهوم العبادة نعم. إلا أنهم اختلفوا في تعيينه على آراء مختلفة من قائل بالإثنين وبالخمسة أو بالطبيعة أو بالدهر أو بالكواكب إلى أن قالوا بالآدميين والشجر والحجارة وما ينحتونه بأيديهم ومنهم من أقر بواجب الوجود الحق لكن على آراء مختلفة أيضا أي ماذا التقرير مهم في دراسة الطوائف والفرق والأديان هؤلاء جميعا كلهم يقرون مع تعدد الآلهة بأن الله إله بأن الله موجود وأنه خالق ورازق ومدبر والدليل على ذلك أن العباد الأصنام يقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر يقرون بذلك ويقرون بأنه يستحق نوعاً من العبادة أيضاً فذلك يتعبدون والمشركين في الأرض كلهم يتعبدون يتعبدون ولذلك كانوا عباد الأصنام يتعبدون بالصلاة يتعبدون بالصيام يتعبدون بالطواف يتعبدون بالحج هذه عبادات وكذلك المشركون الآن من أهل الأديان الأخرى يتعبدون هذا أمر مشترك بين المشركين بأنهم يتعبدون لكنهم يتعبدون على شرك لكنهم يتعبدون على شرك أصل الشرك هنا ليس هو نفي وجود الإله إنه الآن اللي يدعون لوحدة الأديان ماذا يريدون يريدون النوع الأول وهو الاتفاق على أن الكون مدبر يدبره وخالقاً أوجدهم وأنهم يتعبدونه هذا الآن القاعدة التي يدعى فيها لتوحيد الأديان هذه القاعدة لا تغني ولا تسلم من جوع أصلاً لا تحتاج إلى اتحاد لأن البشر كلهم متحدون عليه. المسلمون والكفار لا يعني لا تحتاج إلى عمل لا تحتاج إلى جهد خذ مثال الآن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأعداؤه من المشركين عباد الأصنام يشتركون في هذا كلهم يعلمون أن الكون موجد وهو الله وخالق ومدبر وهو الله وأنه تصرف له بعض العبادات هذا عمر مشترك بينهم لكن اللي وقع عليه الخلاف أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن العبادات كلها تصرف لله والاتباع والطاعة تكون لشريعته والانقياد لأحكامه هذا الذي وقع فيه الخلاف هذا الذي وقع فيه الخلاف لكن لم يقع الخلاف في أن الله مجد هذا الكون وأنه خالقه ورازقه ومدبره والمتصر فيه لم يقع الخلاف فيه وكل هؤلاء الآن الذين يريدون يقدمون للناس شيئا جديدا بزعمه ووحدة الأديان هذا أمر عليه المشركون والمسلمون من قديم لكن لا يغني ولا يسمن من جوع لماذا لا يغني ولا يسمن من جوع لأن من يعتقد أن الله أوجد هذا الكون وخلقه وهو الذي يرزق ويتصرى ويدبر هذه هذه لا تغني ولا تسمن عنه من جوع إذا لم يتبع الحق ماذا تنفعه إذا لم يتبع الحق إذا كان يريد مارس الشرك في عبادة الله يقصد غير الله كما يصنع المشركون شوف الآن ذكروا هنا أن هناك آلهة أخرى الآلهة الأخرى هذه ماذا يقصدون منها أنها خالقة رازقة لا طبيعة عند الغربيين الدهر الكواكب القائلين بالخمسة بالإثنين الآدميين عبادة البشر عبادة الشجر الحجارة ما ينحطونه بأيديهم الأصنام هل يقصدون أن هذه تخلق وترزق لا لا لا أحد قال أنها تخلق وترزق بعض المشركين كابروا في مسألة الطبيعة كما كابر الشيوعيين ثم رجعوا إلى ما كانوا عليه من أصل شركهم بأن الذي خلق الكون هو الله فكلهم لا يقصدون أن هذه المذكورة هنا تخلق وترزق وليس الخلاف في ذلك وهذا من أعظم ما يبين معنى التوحيد الذي جهله كثير من الخلق الخلاف وقع أن هذه تقصد أو لا تقصد هذا الخلاف أن هذه المسميات والمعبودات تقصد أو لا تقصد فالمشركون والكفار والذين الآن يدعون إلى وحدة الأديان يرون أنها تقصد والقصد هو العبادة القصد هو العبادة يرون أنها تقصد مع الله أو من دون الله هذا الذي وقع فيه الخلاف وتقصد بأنواع من العبادة كما تقصد بأنواع من الطاعة والاتباع هذا الذي وقع فيه الخلاف ولذلك معنى الاله عند المشركين ليس معنى الاله فقط هو الذي يخلق غير زخلاء معناه عندهم وهو الذي يقصد هو الذي يقصد ولذلك لا أحد يقول من المشركين لا من عباد الأصنام أن الأشجار تخلق ولا أن الحجارة تخلق ولا أن الأصنام تخلق ولا أن الآدميين يخلقون ولا أن الدهر والكواكب تخلق لم يقل أحد بذلك وإنما يقولون أنها تقصد أي تعبد فيصرفون لها شيئا من العبادة هذا الذي وقع به الخلاف وهذا الذي عليه الخلاف قائم بين أهل الحق وأهل الباطل أن الخلاف قائم من هو الذي يقصد بالعبادة من هو الذي يقصد بالاتباع من هو الذي يقصد بالطاعة هذا معنى الإله حتى في لغة العرب هذا معنى الاله. ليس معنى الإله في لغة العرب أو الاله عند المشركين ليس معنى الإله الذي تأله القلوب ليس معنى الإله عندهم هو الذي يخلق ويرزق لا معنى الإله عندهم الذي يقصد بالعبادة فمن قصدوه بالعبادة فقد تألهته قلوبهم كما يقصد بالعبادة مثلاً أصحاب القبور الناس الذين يقصدونهم لا يقونها ولا يخلقون ويرزقون وهم خلقوا الكون وإنما وجه كونهم أشركوا بهم واتخذوهم آلهة واش معنى اتخذوهم آلهة أنهم قصدوهم بالعبادة وكذلك فيما يتعلق بأديان النصارى واليهود اتخذوا معبوداتهم, اتخذوا معبوداتهم. قصدوا إليها بالعبادة هذا خلاف في أصل الدين خلاف في المفاهيم الأساسية للدين خلاف في الاعتقاد،, في, في, في الاعتقاد خلاف في كليات الدين كذلك الذين عبدوا البشر وأطاعهم من دون الله كما ورد في حديث عديد بن حاتم لما قابله النبي عليه الصلاة والسلام وتلا عليه قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قال يا رسول الله ما عبدناهم ما عبدناهم يعني ما صلينا ولا صمنا هذا نوع من العبادة فالنبي عليه الصلاه والسلام قال نعم انتم ما قصدتموهم بالصلاه والصيام لكن قصدتموهم بالاتباع والطاعه اتبعتموهم ما اطعتوهم من, من دون الله قال الم لم يكنوا يحللون لكم الحرام يحلوا لكم الحرام فتطيعوهم قال نعم قال ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم قال نعم قال فتلك عبادتهم هذا نص على تفسير معنى العبادة هذه عبادة فهؤلاء اتخذوا هؤلاء آلهة من دون الله وش معنى اتخذوهم آلهة؟ أي قصدوهم بالعبادة ما هو معنى أنهم قالوا أن الأحبار يخلقون ويرزقون لا فهنا الأصل الذي اختلفت فيه البشرية وهو الاختلاف في اصل النحلة ما هو الاختلاف في أن هذا الإله يخلق أو ذلك الله يرزق لا الاختلاف في العبادة في معنى العبادة ولذلك اللي يدعون لوحدة يريد يريدون من المسلمين ومن الدعاء أن يضيعوا هذا الأصل لأن إذا تصورت أن الخلاف بينك وبين عدوك بينك وبين المشركين سواء من عباد البشر أو عباد القبور أو الذين يعتقدون في عيسى أو اليهود والنصارى إذا تصورت ان الخلاف إنما هو في إثبات وجود الله فمعنى هذا أنهم أظلوك عن الطريق الصحيح لأن الخلاف بينك وبينهم ليس في هذا هذا أمر متفق عليه متفق عليه بين المسلمين والمشركين دائما. لكن حتى يضيعوا الوقت على المسلمين ويوهموهم أن هناك قدراً مشتركاً بينهم وأنه يكفي وأنه يكفي دعوهم إلى ما يسمى بوحدة الأديان بما سمي بوحدة الأديان فهي دعوة خبيثة تريد إضلال المسلمين لأن الخلاف الذي بيننا وبينهم ليس في إتبات وجود الله ولا في وصفه ببعض الصفات ولا في الإمام باليوم الآخر ايضا ليس هذا هو الخلاف وإنما الخلاف من هو الذي يقصد بالعبادة من هو الذي يقصد بالطاعة هو الله أم آلهة أخرى معه إذا كان هو الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تكون العبادة كلها له وتكون شريعته هي الحاكمة ويخضع الناس لحكمه قبولاً ورضاً واطمئناناً فيتحقق التوحيد حينئذن توحيد الإرادة والقصد وتوحيد الاتباع والطاعة هذا هو الخلاف فعندما يؤخرون هذه القضية عن الخلاف يبدأون يشتغلون معك مئة عام وأنت وإياهم في قضية مشتركة صحيحة لا, تسني لا تسمن ولا تغني من جوا يعني لا هم ينتفعون بها ولا أنت انتفعت بها يعني لا أنت بيّنت لهم ما هي العبادة الصحيحة ودعوتهم للإسلام ولا هم انتفعوا بما هم فيه ولذلك ماذا قال الله عز وجل في الآيات السابقات قال فأنا تت أفلا تتقون أفلا تذكرون فأنا تسحرون لماذا؟ إذا أثبتت أن الله موجود وهو الخالق والرازق ثم مارست الشرك ونشرت الإباحية في العالم وحكمت, وحكمت بغير شريعة الله ونصبت المعبودات من دون الله فماذا يغنيك وماذا ينفعك أن تقول أن الله خلق السموة الأرض وأنه هو المدبر وأنه يجير ولا يجارع لماذا ينفعك؟ ولذلك شوف التعقيب القرآني أفلا تذكرون؟ فتقيمون على الشرك وتفعلون ما تفعلون؟ وأنتم تزعمون أنكم تثبتون الوجود لله وتثبتون أنه خالق ورازق أفلا تتقون تتقون العقوبة تتقون النار وتزايلون عن هذا الشرك والفساد الذي أنتم فيه ثم الثالثة فأنا تسحرون ولذلك في وحدة الأديان ولأهمية هذا الموضوع نطيل فيه قليلا في وحدة الأديان لا تسمع قول الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لماذا؟ لأن الآية هذه السورة هذه تهتم بماذا؟ بدايه معنى العباده ولا اثبات الوجود ايضا قال الله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فانتولوا فقولوا شهدوا باننا مسلمون اي لا نعبد الا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من الله ولا نشرك به شيئا هذه تسمع هذه في مساله الحوار بين الاديان لماذا لان هذه الايات وما تُبَيِّن المطلوب من الناس وهو تحقيق العبادة لله وحده بلا شريك وتُبَيِّن معنى العبادة فلا تدخل في النقاش وعلى هذا لو بقي النقاش مئة عام مئة عام أكثر من ذلك لا يغني ولا يسمي المنجوع بل ما رده نتيجته هو تلبيس الدين على المسلمين تلبيس الدين على المسلمين هذا بمناسبة ما ذكره الإمام الشاطبي هنا من هذا المعنى البديع أن أصل الاختلاف هو في التوحيد والتوجه بالعبادة للواحد الحق سبحانه وتعالى الاختلاف في التوحيد لا ما, ما اتفقت عليه الأديان من القول بأن الكون مدبرا وخالقا وموجدا نعم. إلى أن بعث الله الأنبياء المبينين لأممهم حق ما اختلفوا فيه من باطله تعرفوا بالحق على ما ينبغي ونزهوا رب الارباب عما لا يليق بجلاله من نسبه الشركاء والانداد واضافه الصاحبه والاولاد فاقر بذلك من اقر به وهم الداخلون تحت تحت مقتضى قوله الا من رحم ربك وانكر من انكر فصار الى قوله وتمت كلمه ربك لام لان جهنم من الجنه والناس اجمعين وإنما دخل الأولون تحت وصف الرحمة لأنهم خرجوا عن وصف الاختلاف إلى وصف الوفاق والألفة وهو قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل, وهو حبل, الله, الإسلام حبل الله الإسلام فهم حققوا التوحيد والإسلام وتوحيد العباده لله ومعلوم أن التوحيد معناها الإفراد إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالطاعة إفراد الله, بالطاعة إفراد الله بالاتباع طاعة الله بالاتباع والطاعة وإفراده بالعبادة سائر انواع العبادات فلما وقع منهم ذلك اتفقوا لما وقع منهم ذلك اتفقوا لان المنهج هنا واحد فلما كان المنهج واحدا حصل بعد ذلك الاعتصام به ثم حصل بعد ذلك حصلت بعد ذلك الألف والوفاق اي وهو منقول عن جماعة من المفسرين وخرج ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في قوله ولذلك خلقهم خلق أهل الرحمة أن لا يختلفوا وهو معنى ما نقل عن مالك وطاووس في جامعه وبقي, وبقي الآخرون على وصف الاختلاف إذ خالفوا الحق الصريح ونبذوا الدين الصحيح فإذا كسبي هذا من كسبهم شوف لاحظوا خالفوا الحق الصريح ونبذوا الدين الصحيح هذا من كسبهم ومن سوء فعلهم لأن الله عز وجل أخذ على الناس الآن كل من أشرك بالله غيره قد أخذ الله عز وجل عليه في الفطر الصحيحة أخذ عليه التوحيد والميثاق ولذلك من أحسن ما ذكر أهل العلم أن الله أكد عليهم في الفطر التوحيد وخلق ذلك فيهم رحمة بهم واستدل اهل العلم على ذلك بقول الله تعالى واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا هذا خلقه الله فيهم اذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وبالحديث الصحيح ان الله خلقهم كالذره سبحانه وتعالى وهو عليهم قدير خلقه كالذره على انفسهم فشهدوا بالتوحيد هذا الأمر الأول الذي خلقه الله في فطره الأمر الثاني أنه أرسل لهم الرسل وما من أمة إلا خلى فيها نذير رسلاً مبشرين ومندرين فأكد عليهم العهد بالرسل والرسالات وبكلامه سبحانه وتعالى أكد عليهم العهد بإرسال الرسل وبكلامه سبحانه وتعالى الأمر الثالث وضع لهم من الأدلة في أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون وضع لهم من الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وضع لهم من الآيات البينات الظاهرات ما تدل دلالة واضحة على أنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة وحده بلا شيء هذه ثلاثة أمور كل أصل من هذه الأصول يؤكد الذي قبله ولذلك تجد الآن في معتقدات المشركين التعلق بالغيب لأنه موجود في الفطرة حتى وين خاصموا الدين وكذبوا به وعاندوا لكن تجد عندهم هذا الموجود في فطرهم لأنه مخلوق هذه الأدلة على أنه مخلوق في فطرهم وتجدهم يرغبون في الآخرة يعلمون أن هناك غيب وأن الدنيا إلى زوال ويشعرون بذلك هذا موجود في فطرهم ويتعلقون في وقت الشدة بالله مع معاندتهم للدين ومحاربتهم لأوليائه هذا كله يدلك على أنه مخلوق في فطرتهم فهذه ثلاثة أصول خلق التوحيد في فطرتهم رحمةً بهم الأمر الثاني تأكيده بالرسل والرسالات وبكلامه سبحانه وتعالى الأمر الثالث الآيات البينات الباهرات في السماوات والأرض ثلاث ثم بعد ذلك عياذاً بالله يكفرون ويشركون ويفسدون في الأرض فهو من كسبهم والعياذ بالله ولذلك ورد أنهم أن الشياطين تجتالهم لأنهم يتبعون الشياطين فتجتالهم الشياطين ويغيرون الفطرة ويغيرون الحق فهم خالفوا الحق الصريح كما قال الشاطبي هنا ونبذوا الدين الصحيح فالاختلاف الذي وقعوا فيه بسبب كسبهم وبسبب سوء أفعالهم وسوء اعتقادهم نعم وعن مالك أيضا قال الذين رحمهم لم يختلفوا وقول الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين هذه الآيات أصل في دراسة نشأة البشرية لا كما يظن علماء الاجتماع أن الناس لم يكن يعرفون كيف يأكلون كيف يشربون كيف يعيشون كالوحوش هؤلاء يرجعون إلى أصل لكن الأصل البشرية أنهم كانوا أمة واحدة على التوحيد يعني ليس بينهم الخلافة الذي هو النوع الأول الخلافة المذمون ليس بينهم أمة واحدة على التوحيد كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس على دين آدم عليه السلام عشرة قرون ثم طرأ فيهم الشرك ثم طرأ في الشركة. ولذلك تقول إن نوح أول الأنبياء الذين حاربوا الشرك أن الشرك طرأ في البشرية لكن من قبل لم يكن هناك شرك بشرية عشرة قرون ألف عام على التوحيد ليس بينهم النوع الأول هو الخلاف المذبوم الخلاف المذبوم ليس بينهم ثم بعد ذلك اختلفوا فجدد الله لهم البينات والرسل والرسالات لعلهم يرجعون فرجع من رجع منهم إلى الحق بقي من بقي منهم إلى الحق ورجع من المشركين من رجع منهم إلى الحق فكانوا أهل الرحمة وبقي من بقي من, من المشركين على ما هو عليه فكان من أهل الاختلاف المذموم وقول الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما فيه من الحق بإذنه ومعنى ذلك كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين فأخبر في, فأخبر في الآية أنهم اختلفوا ولم يتفقوا فبعث النبيين ليحكموا بينهم فيما اختلفوا فيهم من الحق وأن الذين آمنوا هداهم الله للحق من ذلك الاختلاف وفي الحديث الصحيح نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد وخرج ابن وهب عن حديث يوم الجمعه الذي هدى الله عز وجل المسلمين له مقصود في الحديث يوم الذي هدى الله المسلمين له نعم وخرج ابن عن زيد بن اسلم في قوله تعالى كان الناس امه واحده فهذا يوم اخذ ميثاقهم فهذا يوم يوم اخذ لم يكونوا أمةً واحدة غير ذلك اليوم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت واتخذ النصارى يوم الأحد فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق واستقبلت اليهود بيت المقدس وهدى الله امه محمد صلى الله عليه وسلم للقبلة واختلفوا في الصلاه فمنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من يسجد ولا يركع ومنهم من يصلي ولا يتكلم ومنهم من يصلي وهو يمشي وهدى الله امه محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك واختلفوا في الصيام فمنهم من يصوم بعض النهار ومنهم من يصوم من بعض الطعام وهدى الله امه محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك واختلفوا في ابراهيم عليه السلام فقالت اليهودك فقالت اليهود كان يهوديا وقالت النصارى نصرانيه وجعله الله حنيفا مسلما فهدى الله امه محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك واختلفوا في عيسى عليه السلام فكفرت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما وجعلته النصارى إلها وولدا وجعله الله روحه وكلمته فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك هذه الأمثلة التي ذكرها إمام الشاطبي تبين أن الاختلاف المذكور هنا وهو أراد أن يتكلم كما سبق وإلى هذا الموضع يتحدث عن الاختلاف المذموم يتحدث عن الاختلاف المذموم فأقرم ما يكون قصده هنا إلى ما ابتدعه الناس في العبادات ما ابتدعه الناس فابتدعوا المشركون في العبادات مخالفين لما جاءت به الشرايع الإسلامية وثم ذكر بعد ذلك اختلافهم في إبراهيم عليه السلام اختلافهم في إبراهيم عليه السلام وهذا الموضع أيضاً مناسب للحديث عن وحدة الأديان أو ما يسمى في هذا العصر الآن الإبراهيمية فيريد مثلاً الآن الداعون إلى وحدة الأديان إلى جمع المسلمين والكفار تحت هذا الشعار وهو الإبراهيمية لأن إبراهيم عليه السلام اختصم فيه المشركون من قبل والمسلمون واختصم فيه أهل الأديان فقالت اليهود إبراهيم كان يهوديا أي فنحن أولى به لأنهم يعلمون أن إبراهيم معه الحق فكلٌّ يريد أن ينتسب إليه فقالت اليهود إن إبراهيم كان يهوديا وقالت النصارى إن إبراهيم كان نصرانيًا وقال المشركون العباد الأصنام إن إبراهيم كان مشرك وكل ذلك لم يقبله الله عز وجل منهم فما كان ابراهيم يهوديًا ولا نصرانيا ولا مشركًا وإنما هو حنيفي مسلم. الدعوة إلى الإبراهيمية الآن وهو جمع المسلمين واليهود والمصارى وسائر الطوائف تحت اسم وحدة الأديان أو تحت اسم الإبراهيمية ما قالوا هذه الدعوة بالطبع ما قالوا هذه الدعوة إلى الفشل لماذا؟ لأن المسلمين الصادقين يعلمون أن إبراهيم كان مسلماً حنيفاً وما كان من المشركين وأنه كان يقصد في عبادته ربه سبحانه وتعالى ويحقق الحلفية السمحة وأفرد الله بالتوحيد هو أبو الأنبياء وقام بالحق في ذلك عليه السلام وأن من يزعمون أنهم تبع له من اليهود أو النصارى هم أول من يخالف عن شريعته وعن دينه فهم مشركون بالله في عبادته وقصدوا غير الله في عبادته وكذبوا بأنبياء على اختلاف فيما بينهم ولم يؤمنوا بالإسلام فبينهم وبين إبراهيم عليه السلام بون شاسع كما بين السماء والأرض وهدى الله عز وجل هذه الأمة للحق الذي جاء به إبراهيم عليه السلام والحق الذي جاء به إبراهيم عليه السلام هو إفراد الله بالتوحيد وعبادته بما شرع وعبادته بما شرع ولا يتدحقق إفراد الله بالتوحيد وعبادته بما شرع سبحانه وتعالى إلا باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام في كل عصر يتبع الرسول الذي أرسله الله عز وجل في عهد إبراهيم يتبعون الناس هذه الرسالة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام ويوحدون الله ويفردونه بالعبادة وكذلك في عهد موسى يتبعون الشريع التي جاء بها موسى عليه السلام من عند الله عز وجل وهذه الشرائع تتفق في الكليات والأصول والأسس ولا يدخل الاختلاف المذموم هنا بحال من الاحوال لا يدخل والاختلاف المذموم المذكور هنا بحال من الأحوال فموزا دعا الى التوحيد والشرائع التي جاء بها تتفق مع شرائع مع الشريعه التي جاء بها النبي عليه الصلاه والسلام في الاسس والكليات والاصول وكذلك عيسى عليه السلام جاء بالتوحيد ودعى الناس لافراد الله بالطاع والعباده وهذا معنى قول الله تعالى إن ديننا عند الله الإسلام والذين خالفوا عن شرائع الانبياء هم اليهود والنصارى الذين بدلوا بدلوا النصرانية وبدلوا ما جاء به موسى عليه السلام فالدعوة إلى الإبراهيمية هذه مآلها ما إلى الفشل ولابد لكن الضحية من سيكون فيها طبعا بالنسبة للمشركين لا تضرهم المشركين بالنسبة لهم الدعوة الإبراهيمية لا تضرهم لأنهم هم مشركون قبل أن يدعوا إليها وبعد أن دعوا إليها لأنهم لم يغيروا شيئاً إنسان يدعي يقول أنا تبع الإبراهيم وهو ما زال يشرك بالله ولا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يتبع ما جاء من عند الله فهو لم يغير شيئا وبالنسبة لهم إنما هي الشعار لا يضرهم في شيء لكن الذي يتضرر بها المسلمون إن صدقوا الكفار في ذلك فإنهم لا بد أن يطوروا معنى الدين عندهم ويدخلوا عليه التبديل كما أدخل عليه اليهود والنصارى لأنه كيف يتم الاتفاق لا تبتتفق أنت وغيرك كيف يتم الاتفاق يتم الاتفاق على المشترك وتحذف خصائصك أنت تلغي خصوصيتك أنت أنت تحقق التوحيد وتترك الشرك وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام وتطبق الشريعة الإسلامية فأنت إذن تترك ذلك وتتفق معنا في أي شيء في المشترك الذي هو كون الله موجود وكونه الخالق الرازق ببعض الأمور العامة ونحو ذلك ولذلك المصلحة في الدعوة إلى الإبراهيمية هي الحقيقة للمشركين للكفار ليلبسوا على المسلمين دينهم وهذه المسألة والدعوة للإبراهيمية ليست جديدة في هذا العصر ليست جديدة في هذا العصر وإنما حاول المشركون من أعداء الإسلام حاولوا معارضة الحق بها لكن كان أهل الحق عهد النبي عليه الصلاة والسلام على بصيرة فلم يستطيع الكفار أن يلبسوا على المسلمين دينهم بل كان المنهج القرآني هو الذي يحسن في هذه القضية ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين حسم هذه القضية تماما مع أنهم كانوا يريدون اليهود يقولوا نحن أولى بالحق منك يا محمد نحن أتبع إبراهيم والمشركون يقول نحن أتباع إبراهيم والنصارى يقول نحن أتباع إبراهيم عليه السلام إذن من الذي يجب أن ينضم إلينا المسلمون أنت محمد عليه السلام وأصحابه والمسلمون هم الذين ينبغوا أن ينضموا إلينا وهذه هي نفس الدعوة الآن نفس الدعوة الموجودة الآن التي ينبغي للخطباء وطلاب العلم والعلماء الحديث عنها لأن هذه الدعوة قائمة ويدعوها إلى الإبراهيمية يدعون المسلمين إليهم فكأنهم هم أصحاب الحق فكأنهم هم أصحاب الحق كأن اليهود هم فعلاً أتباع إبراهيم عليه السلام وقد كذبوا فهم الذين كذبوا بالأنبياء وكذبوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأضافوا إلى الأنبياء كل قبيحة وادعوا أن داود كان ساحراً وكذبوا بالله وبرسله وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ويدعون أنهم أتباع إبراهيم الإبراهيمية والنصارى مشركون في عبادة الله مفسدون في الأرض ويدعون أنهم أتباع إبراهيم والمشركون نصحان مذاهب الضالة جميعها يدعون أنهم أتباع إبراهيم عليه السلام فالخاسر الوحيد في هذه اللعبة هم المسلمين لأنهم يقولون تعالوا إلينا فنحن وإياكم أتباع لإبراهيم عليه السلام ولا يمكن أن تذهب إليهم إلا إذا تنزلت عن ماذا أصلاح قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون وقو الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم وعن الشريعة التي تحكم تصرفاتك وتفرق بينك وبينهم وعن التوحيد وهو القصد قصد الله عز وجل بالعبادة وحده بلا شرك فدعوة الإبراهيمية ليست جديدة في هذا العصر بل كانت دعوه قائمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لعل المشركون واليهود والنصارى يستطيع أن يحول مجرى الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وكان أقرب طريق, أن أقرب طريق يتبعوه وأقرب حيلة يتبعونها هي أن يزعموا أنهم أتباعوا إبراهيم عليه السلام فليأتي محمد صلى الله عليه وسلم إليهم وليتفقوا على شيء وليتفقوا على شيء هذا الشيء أمر مشترك بينهم يتفقون عليه أول شرط فيه هو إبقاء معبوداتهم وقوانينهم وشرائعهم شوف أول شرط فيه هو إبقاء معبوداتهم وقوانينهم ومذاهبهم فلما شرطه على النبي عليه الصلاة والسلام أبأ ما هو قال تعالوا نع... تعالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة ما معنى, معنى هذا يعني وتعبد إلهنا سنة أي نبقي ما عندنا على ما هو عليه نبقي ما عندنا على ما هو عليه المعبودات الآلهة الشرك الأحكام الشراع الجاهلية الطاغوتية تبقى كما هي عليه ونتفق على الإبراهيمية هذه نفس الدعوة الآن الموجودة كما هي وقد غفل عنها كثير من المسلمين والواجب على العلماء طلبة العلم الخطباء التنبيه عليها وبيان مخاطرها والضحية الأولى في هذه الدعوة هم نسلمون تعالوا نتفق على شيء أول شرط فيه أن تدعوا ما عليه تبقى الإباحية في العالم يبقى الشرك الأكبر في العالم تبقى عبادة القبور يبقى تأليه عيسى يبقى بعد ذلك القوانين الغربية الكافرة تبقى القوانين الوضعية يبقى الفساد في العالم كما هو أنتم تعالوا إلينا أنتم تعالوا إلينا نتفق على الإبراهيمية فالضحية هم المسلمون وهذه من الدعوات الزائفة مثل مسألة وحدث الأديان ومثل مسألة الإبراهيمية كل هذه من الدعوات التي مورست من قبل لكن المسلمين يعاد النبي عليه الصلاة والسلام كان يقودهم إلى الحق محمد صلى الله عليه وسلم وكان معه القرآن وكانت مهمة القرآن الواضحة هل بينه وما زالت هي فضح المشركين وبيان انحرافاتهم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بذلك يبين الشرك وخطورته والبدع وخطورتها والأهواء وخطورتها ويكشف ذلك ويبينه بالتوحيد الخالص والدعوه إلى الله عز وجل هذه المهمة الآن في هذا العصر ضيعها المسلمون فلما ضعفوا فيها أصبحوا هم الذين يدعون وأصبح كثير منهم يصدقون فعلا أنه يمكن أن يجمع الناس على الإبراهيمين وأمر آخر أيضاً يحسن التنبيه إليه وهو ما سمي بالعولمة وتسمعونه وأنتم وهذه العولة كتب عنها هل تريد أن أقول كتب عنها الإنس والجن؟ ما أكثر الناس قد كتبوا عنها حتى أن الأدباء يقولون من لم يكتب عنها العولة ليس بأدين يعني من لم يكتب عنها فمهب مثقف من كثر ما كتب عنها العولة هذه هي نفس الفكرة جمع العالم على فكرة واحدة اتجاه واحد مفاهيم واحدة هذا أيضا غير ممكن يستحيل لأن جمع العالم على فكرة واحدة وعلى مذهب واحد وعلى اتجاه واحد وعلى ثقافة واحدة هذا معناه اطراح الإسلام وهذا غير ممكن لأن الإسلام بقدر الله عز وجل باقن إلى أن كما ورد في الحديث إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال باقن لا يمكن أن يزال نعم يضعف ينحسر يتسلط الكفار على المسلمين في مواطن كثيرة كما هو معروف في مدر هذه العصور لكن لا يمكن, لا يمكن أن يزول لا يمكن أن يزول من الأرض فدعوة العولمة هذه يصدد بها قدران ربانيان القدر الأول أن الإسلام لا يمكن لزالته من الأرض وإذا قلنا الإسلام واضح المقصود يعني شريعة الإسلام يعني الطهر والفضيلة والعفة والثقافة الإسلامية وعبادة الله وحده بلا شريك وتطبيق شرائعه لا يمكن أن يزول هذا من الأرض فكيف يستطيع العالم أن يعولم المسلمين ويدخلهم في ثقافة واحدة يقودها الغالب ويتحكم فيها الكفار كيف يمكن أن يكون ذلك؟ يستحيل أن يكون ذلك القدر الثاني،, القدر الثاني أنه لا تزال طائفة في هذه الأمة تقوم بالحق كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي خائمة بالحق فلما سئل النبي عن هذه الطائفة قال ما أنا عليه وأصحابي يعني ما أنا عليه وأصحابي من التوحيد والدعوة إليه ورفض الشرك إقامة الشرائع، والمحافظة على الفضيلة، ومحاربة الرديلة، والإباحية، والظلم، والبدع، والأهواء، وهذا الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومعنى هذا ثبات مبادئ الدعوة الإسلامية في الأرض، لا يمكن محوها حتى في حالة الضعف فالعولمة إذن لا يمكن أن تتحقق، لا يمكن لكن كيف يلبسون على المسلمين دينهم؟ يقول يمكن أن تتحقق، والضحية في منهم. الضحية فيها أصحاب الطهر والعفة والفضيلة والدين الصحيح هم الضحية فيها فإذا قبلوا ما يسمى بالعولمة أصبحوا تبعا لأصحابها فما الذي دعا إليها الغربيون والكفار دعوا إليها وهم الذين أزعمهم أنهم المسيطرون الأقوياء فيصير المسلمين فيصبح المسلمون وهم المغلوب المغلوبين في هذه القضية يصبحون تبع للغالبين والتابع تفرض عليه حيمنة الغالب وتكون أفكاره وثقافته هي المسيطرة عليه وحجتهم في ذلك أن العالم الآن يخضع للقنوات الفضائية تحت فكرة واحدة وتحت ثقافة واحدة والسؤال وإن كان ذلك وإن كان ذلك قد حصل هل, هل القوة تفرض المبادئ؟ هل هناك مبادئ تفرض على الناس بالقوة؟ لا يمكن إذا رفض المسلمون ذلك إذا رفض المسلمون ذلك فإنهم حين ذين سيتميزون بعقيدتهم ومنهجهم حتى لو انتشرت الإباحية في العالم حتى لو أصبح كما يقولون العالم كالقرية الواحدة في الاقتصاد والاتصالات حتى لو أصبح الأمر كذلك يستطيع المسلم الحق ويستطيع المسلمون إذا صدقوا ها؟ يستطيعون أن يبتعدوا عن ذلك ويرفضوه ويسلموا منه وإذا كان الإسلام بقوته ونظافته وصلاحي للبشرية لم يستطع أن يعولم العالم كله مع أن الله عز وجل قال عنه إنه إلا ذكر للعالمين لكن بما بذله الصحابة والمسلمين في الفتحات الإسلامية وما قدمه المسلمون في العصور كلها ومع ذلك لم يستطيعوا أن يعولموا العالم أن يجعلوه تحت دين واحد لم يستطيعوا إذا بل بقيت هناك مناطق لم يصل إليها الإسلام وأن يسمل, وأن يسمل الإسلام جميع الأرض هذا ما ورد إلا في آخر الزمان حتى لا يكون بيت شجر ولا مدر إلا دخله الإسلام فتصور الكفار أنهم بمذاهبهم وافكارهم يستطيعون أن يكونوا ثقافة واحدة للعالم هذا أمر مستحيل لا يمكن ويصطدم بالقدرين الربانيين السابقين لكن الشأن هل المسلمين يستطيعون أن يحملوا مبادئهم لتكون الفضيلة بدل الإباحية ويكون الحق بدل الباطل ويكون الإسلام بدل الكفر وتكون الشريعة الإسلامية بدل القوانين الوضعية ويقوم الحق في العالم ويصبر ويجاهد هذا هو السؤال فإن استطاعوا أن يصنعوا ذلك فهذا هو الواجب عليهم وهذا الذي ينبغي عليهم وذلك ينبغي لطلبة العلم ولكل من له باع في هذا الأمر أن ينبه إلى مثل هذه المسائل المهمة الأصيلة والدعوة إلى الإبراهيمية والدعوة إلى وحدة الأديان والدعوة إلى العولمة إنما يقصدون فيها الضحية التي هم التي يمثلها بزعمهم المسلمون يريدون من المسلمين أن يكونهم الضحية لدعوة الإبراهيمية ولدعوة وحدة الأديان ولدعوة العولمة والمسلمون علماء ودعاء وطلبة علم ينبغي أن يكون لهم شأن في الدخول في هذا الواقع حتى لا يكون المسلمين ضحية فيه ولا يمكن أن يدخلوا فيه إلا بقوة المبادئ والدعوة للتوحيد وأصول الدين وكلياته وأسسه والثبات على المبادئ الإسلامية والصبر عليها وأن يكونهم أولى بها وأحق بها وأهلها وحين يدين ينصرهم الله كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم هذا قدر رباني أضل الله أعمال الذين كفروا ولذلك في سورة محمد ورد الإضلال في أكثر من آية في أول الآية الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والإضلال يشمل أمرين ضياعها وإضمحلالها ولا شك أن أعمالهم إلى ضلال وإضمحلال ثم قال الله عز وجل هنا فتعسل لهم وأضل أعمالهم يعني أمورهم إلى زوال وإضمحلال لكن ما هو البديل؟ فإذا قام المسلمون بالواجب عليهم بنصرة الحق نصرهم الله يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من انصار دينه وان يوفقنا واياكم لمرضاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين